على الفلامر لكايات الكتاب المبين إن أرسلنا القرآن عربيا لعلهم يفهمون نحن نقصو عليك من القصص بما أمحنا إذا هذا القرآن وإن قوم من قبره من الوافدين إن قال يشول فَإِنَّ نَبِيَّنِ صادق و وقال من اشتراه مصر وقال نسواتهم في مدينه ف the angels I'll سُورَةُ الْعِيرِ وَالْأَسْبَاطِ فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانِيَةٍ يَأْكُلُهُنَّ النَّاسُ وَإِعْجَارُهُمْ وَسَبْعٌ صُمٌّ بعد ذا فكعه فيه غرف الناس وفيه عصرا لا لله عليك توكلتوا عليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أرهم ماتا ليبنعهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس عقوب قباقا وإنه لدو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا Allah'aikum <laughs> warahmatullahi wabarakatuh وَقَالُوا نُؤْذِيكَ بِأَخِيكَ أَجْمَعِينَ وَلَمَّا فَصَلَتْ إني قَالَ إِنِّي لَآتِي رِيحَ يُوسُفَ لَأُنْبِئُكُمْ بِأَنّهُ مِنِّي لَوْلاَ أَن ظَهَرَ الْقَمَرُ قَالُوا تَاللَّهِ مُلْكُهُ لِلَّهِ وَلَا يُشْرِكُ بِرَبِّهِ أَحَدًا وَلَمَّا أَن جَاءَ الشِّيْبُو أَتَاهُ وَلَوْتِي فَرَتَّ الدَّبِشَا قَالَا لَمَ قد من المُنْكِ وعلمتني من درونِ الأحاديث، طالس السنوات والأرض أتولي في الدنيا والآخرة، وفني مسلم والأرض يمرون عليها وهم منها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم الشكون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من العذاب الله ولأيهم الساعة بردهم وهم لا يشكون قل هذه سبيلي أدعو إلى أخرى على بصرة أبرا